ورحمة الله على الظالمين واللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال <تصفيق> الماليس رحمه الله تعالى باب مجاو حقيب باب يهي في صفة الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك هذا جيسة منتزة في السعر القبيل نبي صلى الله عليه وسلم حل فيش خاصة الجريح في المانجيس لياحيد. وبيقال حدثنا الجرير مع عبد الله علي بن حجر قال حدثنا شريك عن إغداد شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالوا حويلي شريح حاسد. وهي الله عيشوح لبيه لحل كان النبي النبي ضموه صلى الله عليه وسلم يتمثل كيمة الشيء من الشيء من الشهر القواية كميدة قال الله ربا حيث سلم عنه يسوي مدنسو ينزل لكم تيجرم وصحابه لك القواية له قادمه يقايده يسوي يسوي قضي عالية مور السيدلي هل كان النبي للقبوعة صلى الله عليه وسلم يتمثل كمثلة من, من شعر القلب حق الدقاربة حتى لكان ابو ثوع يتمثل كمثلة بالشعر ان رواحة عبدالله من رواحة قبا يجيسي ويتمثل ممثل جري ويقول حرنجلي ويأتيك ما لم جاي سوكة. أذوى يأتيك بالأخبار من لم تزودي. وبحر طويل ويان. قبل أنتي سكر وحياة ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا. ويأتيك بالأخبار من لم تزوديها. مركب ستبدي وحقوظا عارفا لك هذه الأيام وما لها. ستبدي لك لما كنت جاهلا وحي جاهل تاع المركب هذا طويل. ويأتيك بالأخبار وركنا وحكوا لي من قصر تزوديه ساي على صغر تاسويل بحره لو بحر نو, بحر طويلا كله يقع نو لك الأيام وما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوديه سطل وقع فعوله مسائل فعوله مسائل فعوله مسائل فعوله مسائل صغير انغسر انغسر انغسر وهي وبيه قال حديثنا الصحيح وبيه قال حدثنا وحستطوراني في مجمع كبير وصوري وكذلك عن امام بجزار في مسنده وكذلك عن امام قباني في السلسلة الصحيحة المساعد في الطبقات او نعيث الحلية احمد في مسنده الشريف عبدالله القاضي باكدرا نكس ومدلس يعود إلى واسي الحفل وحفل جسا يرحم وكلنا على كالحديث والصحيح سرمجه صور ربي حديث سيحة مرقب بل بقاني في الأدل المفرد أيه كنصص صور ربي وحاول ينشرين من عبد الله القاضي. وبيه قال حدثنا محمد البشر بندر قال حدثنا بروحة مهدية قال حدثنا ستجان التوري عن عبد الله بن عمير عن قال حدثنا أبو سلمة وعبد الرحمن عوف أبو سلمة سئلنا عبد الرحمن من عوف قال إذا عبد الرحمن عوف أبوه عن بيته واتقاله شن قارب صلى الله عليه وسلم الناس دق كلمة كلمة وغرش بلغوا قالها الشاعر من كلا يوك قالي وكلمة اللبيجية لا كل شيء ما خلق الله بعضهم وتقول النعيم إنما حنا تزايده على كل شيء شيء كسته وما قال الله لا يكسوا أهري طادل وابادل وكاد وما ما يصبح لك الله أي سلميني اسلامه البحر يقلبها كما على كل شيء ما قال الله بادل عندي سغل وكل منحيل لا محالات زائل نعمك كستان شكراوي الزوري ومستحبوا بي لفصوفي هاي يا وفُرصا على كل شيء شيء كثرة خلا عليك صارت بعضين و بعض نصح قيس تضمن هاي وكلنا أيضا نعمل كثرة الله محارطة شكرا زايلوا يزولوا دون تأخ إذن التاسي وصارت عونك يا عونك يا الله قد سقطي ما يصح ما وين نعمك كسر ويزولي نعموي ما يزول يبجرا جمال ما يزوله شا نعموا الجمال ما يصدقوا حواليهم وكل المحيدين لا محالة تزايروا تأسره إصلاح على جاقيها ما دني عريض يلو جنبه ما مركه أم كل من على كل شيء ما خلا الله بادله كل المحيدين لا محالة تزايروا كنا بح مقوله دحر طويل ويام كان يدري في غرفة تقول ما ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أصوأ بحر ضويل على كل شيء ما قال الله عباد يلوم وكله معين إلا محالات الزائل وحر ضويل سونا وانا بحاول يحدث يسال في صنوات صحيح وقال لا صورني في صحيح المصل في صحيح يترمي في, في جامعي أحمر في مسنده وقال حدثنا محمد أمي مصنى العنزي قال حدثنا محمد جدا للذيذ كان لا يرده بقول الله أنت أنت لا واللبيث كان واللبيث بن بل ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري يا الالله لبيث بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري كيف يدوث أنه أبا وقير بالالله فارسي ديجه يا فرسان توجيه قولي لي لي جوزي جوزي دي يا كوغي فارس تابو قميغا اسلام كو وصاحه عليي تعز ودوب جوديغا الله عليه وسلم سوى الله صد غسغي قاضي قسحو يا ري دلي سوى الله صد واي اسلامين قري يوسغي سيوان واي نقدو geen oo tan ka yimid oo da islaamiyeyna و هذه دم القرآن كبرت، لبيتني. إلا وقت يرحمه حضان خلافي يسيمنا له. نريد ما ذكره الجاهل ينتبه سجله. وهذا على مر القرنين وقد وقت يسي. قرأنا صريح. هاين سيلو البقرة لا قصري. يا، قرأنا صريح وفي اليوم. البقرة لا قصري. الرضيع هذا عمره فضاء بأسولي والقرأي تقلق في الوام معي سولة بأسولة بأسولي وقصوح إنما اللي أقول الشعرا بعد إذ علمني الله صورة البقرة والعمراء مرأيه المتقل يكون واقيا انتو صورة البقرة والصورة الالعمراء مرأي لأي كتب امتعد المدين وحاولي يا مرأي يا قرأي و جعل قرآنك اي ايه كيسو جعله وحيو سيهديوه ايه جوي ايه جايزوه يمعى وفر بلدو سيه حيو تنتي خلافاني بالعاوية من البي صفيان وقت يلمي الكوري وقت يلمي العرب النوالا وقت يومي بكر عمر عثمان وقت يجيب انه ولا مرقة صحاوية معاوية وقت يسيلد عموده يجيب انه يحوظ مرقة صحاوية انها طاقل ايو كمتن ايو تضوصن طاقل ايو كمتن ايو تضوصن وحايتكو دوايو شيخا ابو شجاع قري أحمد بن الحسين، أحمد بن أحمد بن الحسين الأسفهاني، شيخ رحمه الله، أحمد بن الحسين، بن أحمد الأسفهاني العباداني الشافعي، شيخ، والله شيخ فرب قل يصدر يصدق لي ننسى نشام بقرية فلاش لي يصدق ذي، أي الصدوع، والله شيخ، سيلح بقلبي لح نص المولى، هني سرائرنا الله اسمه بدر، سنبوها. غصو حلوى الواسدي قولي نحن يا سورة بدري وحمو أنقون غصو حات عبي حلوى الواسدي غصو أري حف إن شلك في الصغر فحفدها الله في الكبر يرأتي من قل يالله وينجي والله نقول يا ريسحروا تعالى أضي ردادين تيسلا ونقول له شو إزالوا نعبد شو ثم خلنا oo diintaas iyo dad xilto kale mar qashawiyan la isku la tiisoo marxu qaadiga magdhey oo Basra oo tan qabsaday sanad ka dib jeecaan qoray wuxuu marba soo ahashay tan jira meel aan saxdaya horyaalba kale keenay uu hawl yar jeer soo dheenay buuban oo safriyo ballo akhriya soo jeenay waluugu dari xadala ciisla kaan go yar dibeen go ballo maray ayar ma qad xawayaan ee Joo, ja uudelleen, aikinamme talasiria on jo ujelisen. Uudelleen, aikinamme takaisin tansimoiden, tansimidi, amme talasiria on harjoitettu. Milläkin saattajilla dihau sille on on mäni, että Erero gar xyarkiisae xishadhata aya gan kifsir kee sau keweru garayo Aun ke ye xaas keweru kar yaqaano mag la bee ye buqa keweru kal yaqaano, Mu ke ye mu yi kewer karqaano Wau kal yaqaanno aya gan qu’an ka naas su xee ma su xe waa inuu kale yaqaan daraja tafsiir iyo maratu tafsiir iyo hal iyo yaqaan waa inuu yaqaan waa inuu qof yahay qof waxa uu walyan istinbaal yahay xakamay suuqiyaas la soo dhex xiray waa إذا غطى ما يعرف صعيرة الحديث والصقين هي كالقناية، يا وعجيب الله. وحنا وصل فيك على ربط كودة، وطبعاً مش لوكا مرصي، كودة لوكا من علم الوصول وورقات المرصي. على الوصول من علم الوصول وورقات وحطوا نظمه. على من علم الوصول وورقات ينصلا والنظمه غطوا خلف الصفوف. وحنا مرغسحه ويان ولي, ولي المم ممكن يصح المرابط السعودي في ألفية وفيري فنحن والله قات العلم الأصولي وبلاغة جمعي فنحن والله قات العلم الأصولي وبلاغة جمعي رحمه الله تعالى على كل حال مرحبًا أحيانًا أنت هذا بالكيرك بدر الله كيو حقيقي لا مش ألم أشوف كناه اللي استفاد مسجلين منك أو كم تاني لحن مولا كامر كان ترجمة لي سير حضر ضرقل سيري. أم بيعرف كميرة صوت جشين. هوا بعض البوهودي وام بجشين. ويا. ويا. إنه كسرهم. بده قل مم وغشيت منها واحد لقى الصلاة ويكو ضيلاف. وابغوا صاروا كوا أهل الجسر بجريس. إنه صوالي لعمرك. ويا. وقفوا في دوا. على ذل حال ترى صنارة رحمه الله وساعله. وحسيسي على راحلي إنه إنه قد سيره رحمة الله تعالى كتاب في سليله الشعر والشعراء كتاب في سليله الشعر والشعراء كتاب في ساتو النبي جل وعلا وفقاً عن وسسي على راح هذا الحب قل ليه وحاول نحن على راح الله رحمة الله ميام مولى إسلام إسلامي الناصح على لي أطول كروري إسرائيل ليس صارع مركو واجن وهنوب عجالي جنوب وحبو واستعجالي سنجلي جهنو وصامو وصاموه سيقاح جنوب كم من السلام عن عليكم وبيه قال حدثنا محمد بن نصنا العنبي قال حدثنا محمد بن جافر غندر قال حدثنا صباح المحداد علا سلم عن جنج بن صفيام البجري قال الحول فقال حجر الله فدعى إسمع رسول الله رسول الله رسول الله فرتيس الله وعليه الصلاة فدعى فدبي الفرتية دينسي فقال من صلى الله عليه وسلم الحول حرمت الله, الله سوء النميت وفي سبيل الله ما لقيت حرمت الله سوء النميت أح وفي سبيل الله ما لقيت اه ادريس له وداه حرمت الله سوء النميت وفي سبيل الله ما لقيت وغير حلقان تهديه مثل إلا اسمعوا الفرن يعني دمية وديك سي وفيس إلا ديك لانا ما لديت واحد كلاكو لانتان كلاكو لانتان اهه كلاكو لانتان يا كلاكو لانتان أفرق واحد صوري حديث بخاني يا مسلم يا ترمي لئيوه احبت قال حدثنا محمد بشار مندار قال حدثنا يا مسعيد القطار ومن رجال وحاولي يا مشيخ ومن رجال الجرح والتعديل الشيخ بل من أكبر يهم ويانا قال حدثنا سفيان المسودي قال حدثنا ابو اسحاق عن برذعه قالوا قالوا رجلك ابييري افرتم ما كبحثت الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يا, يا أبا عمر ابو عمره ابو عمره وقتي لديه مالك بن حنيد ما كبحثت النبي صلى الله عليه وسلم انا ورئيسي النبي صلى الله عليه وسلم طوال كل ساعه لي ما كوي صوم رجله وتا قال ابو ذر الله عليه وسلم aya gaagu qabsade makkah kadib waxa ka siiray ayma kale laba qoro islaama iyo sigeente noogaalada la soo qabsay laba iyo toban kun iyo sigeente geena gaalada awada islaaci sidaas ay ku tagen murqa way afarooti makkah baxta arusuulii وقال في الحمير لا من الله أطباق تهينا ولا رسول الله الرسول في صلى الله عليه وسلم ولا تفاته ولا حاجة سيسترعان ناسي باتكوه جدد قبض ما سلقى بمحكمة في الهوازن غيوازن الليل النبل اللي بيقلو الزيادين ورسول الله عسى الصلاة على ضغلة بغشة سينا وابو صفي أن عبد المطالب أصيده حولي بالجامع حكميه ورسول الله عسى الصلاة يقول حولي أنا النبي لا كذب Arvenna, että muutamilla kuulohin, arvenna, että meillä on heille, mutta jumalan maa, arvenna, että meillä on muutamilla kuulohin. Hän tekee ruokaa ja sen jää meille. Jos saa, se kaatuu. Anna meille juo, فأنت تبدأ أو حن على ماذا هنا؟ حديث الله بالش وكن ما تقوله سولي اللي هو اليوم حاويان أدويه جاعل الله ربهم كما فأمال إسلام بدأ يلو وحاول يمرحوا السكر الجروه يبنيه بقته يمشي شاسو ولا جلبه واحد عينه مش عارف عين مثال على كل حال أبني الجعل إياه وحاول يعني إي هذا كم بضجة شوية فلوا حتى وشين سوالف واحد فلوا يلبك قبل فيه عشان وهذه حبيات لا ورا مدعى حقيه وكربيك أنا ذبي لكن أنا أنا من عدوم من وبي لكن نقول نجعله صباحي. نجعله شروط بلي يا سما. يكون موجزاً، وأي يكون مقصودا وأي يكون مقصوداً، وأي يكون مظناً. ويروح حوالي أو يعلم يعلم في وين وصل جن كذا علم العربية القوافي. ومثل وحوي صبحي طالقين بحنا عرفت اللي وصل جن كذا يو. هي لحي طالقين وديا هي ما كذلك. إن الله سبحانه يلوك السوء إن الله حاول يمد وتحيه أو ربما أذكر أن هذا النبي استوى كم ولا صيسم ومن قصييو وأول يوم رجعه شهيداهم بوس وقالنا قال يوم الله قصيسم وقال يسون وبي قال حد استحدزوا صيحة أنقشعوا وقال يا مسلم يا صور تلمدي يا أحمد في مسلوبي وبي قال حدثنا إسحاق ومنصور قال حدثنا عمرو الزغ المحمام الصنعاني اليمني قال انبانا جعفر بن الصريوان قال حدثنا ثابت ثابت سوكي ماني. على قال اشارك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فغوي في حورث القضاء ورجعوا رسول القضاء اليقاني روز رسول القضاء بوخلو دخيله سهمش ما مره حلوه دخيه من يا من طيب عمرة القضاء وحروبهي عمرة الحديبية أو سنة اللي حاريت الله ورسوله التجار والديد سما أيكوا دلابين سنة كسب س سمنة سنة كدما لئيمه صدق سنة جولة ثم وحويان خبكة استوكر كتب المجلس والملح ها و على مكة أصير اللهم استعان فيلا مكة سنة عمرة في القضاء سنة في بعيد فيلا تج ولا ساق الله ينيها عمرة القضاء سالو بحيد في سنة كان حاملين اللودي يصنعون في تواصل ولا ساق الله ينيها عمرة القضاء ولا و امروا راحه يمشي و صوته داي يقول سوله بحر, بحر رجلين قباينه خلوا بالكم فاد عن سبيله اليوم ننظر بكم على تنزيله و عن يذلهم عاللطيله رضى من لطيله ويذلوا خليل عن خليلهم خلوا ابنايا بني يا بني عن سليل اللي يودري سو بنيه اليوما ما انت نبر لو فان قراءنا على تنزيل القرآن هل بسد جيد مربان دراء احسان يزيل كل حريالها مدحه من قيل مشى وحرسلي ويدير القليله صاحبكم اهل منسله يعن خليل صاحب ليس كذلك خلوا بنيه بني قفار هذيك القفار المقال او قالوا بنيها اليوما ما انت نضربكم عن جرع... قرآء سمير نضربه لي صوبناية علي يوم ممانته نضربكم عن قراءنا بربن قراءة على تنزيله سود في سورة قرآنك نقصو دينه قراءنا بربن قراءته ويزيل كل حيا لها من مزحة وأنت وصل لسمح الله له هذا المزحة من ما شو عرسناية أما قيله قيلوش دي سنو وهو الظهر لأدوه قيلوش قيلوشي مجيدة واي ويذلو خليل صاحب الماسية عن خليل صاحب فقال له عمر باطوليا من رواحنا رواحو لدينا يدي رسول الله الرسول كله يهل فيس صلى الله عليه وسلم أيها ذو تقول الشعر يوثي حرم الله الحديثة ياتقول شعر الشعر, الشعر قد واقيته فقال للنبي بإحسان الله وعليسا خلي عهل كفك يا عمر عمرو فلو هي يدو عبياته بجيب قوي قد بدك برخيم نحنونا من نبحي النبلي من نبحي النبلي لدي المرحة صحيح له روح شاير حضر القص ولي حدث سبت قال حضر ميل فتبو قارا قايحنا ميل بيبو قارا حسنو قلتوا دو وحضر فاس إلللل لديو واحد كلمح كويل إلا مالك إذا لماذا لا أقع وحا أغف وحا أغدر هذا الله, الله <تصفيق> اللي يقول إياه وضع لماذا لا أقع وحا أغدر أوضع حم أوضع حموكم هذا الله اللي يقول إياه حقيقة هي صحيحة نقيم نسيزان نعاد بكل شيء الله تعالى وفيه قال حدث حدثنا عرب الحجر قال حدثنا شريف عبد الله القاضي سيد حفظيه على السماء بن حرب عن جابر وصورة قال وحيري جابر وصورة من جناده السوائي قال وحيري سألتم صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرضة وقل جاري انكفر على فريسة صلى الله عليه وسلم اثر ان كفره بدل البقلدر وكان اصحابوا اصحابتي سوحايه يا سناشده رؤشره قوا يقول صوت غير يا هايل وسدا سروا وكشي دي زدرن اشياء اشياء اللي في كشي كريزدرن ونعود الجاهلي ياتي امور معهم بقد لا بوصول الرسول حديث هو لكن شريف عبد الله القاضي وافد او سندي سوحوا باخو هي هو وصي معناه لا حديث وحا ويا وسوياه من طريق سفيان الثوري في صحيح البخاري مسلم وحديث ويا وذي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريف ابن, ابن عبد الله القاضي وصي الحسن وياه عنا عبد الله بن محمد العربي صلوات به صلى الله عليه وسلم قال رسول اشعر فليت كلمه او شعر بدل وتكلمت بها إيكه وشاء العرب عربته كريمة للبي وكريمة للبي النبي بها التي كانت تصغيري وفحير بها المتصغيري المتصغيري قال كل شيء بها خلها بابل وقل من معين لهم حل تجاين وبي قال حدثنا مرواب مرواب عن معاوية ترية مرواب المعاوية مرواب المعاوية ثأثر الله سيد مروان بعد معاوية يا لقد دعاه سحرو مروان بعد مع وكان بعد مجدته حدث لما أحلو رسول مروان إبره معاوية الزل العذري العذلية معذل حمطايسي الأمر الشريدين قال وحرو كنت وحانها اريد الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الى فنگشن اولهوشن 3213 بيعه قافيه انتري قافية بيتر قافيده waxay ila ahaan bank ma soo gudbanaysi xaraf ugu dambeyay ila ahaan 212 fanniye marka carabiyada halka fadhi waa laba fanniyo muhiim ba kamid oo gabayaashan qawaasida aragooda gobolka taa wax yar baa soo badan ka taamaysay ee iyo guddi من ee ururka محمود iyo qawaasidaas ana washoqna xaj Mahmud fadhayro wuxuu ugu horumariyay ninxu ugu horeeyay ee Soomaalida dhexdeeda fadhiici tabnii ca ee qadayda tabnii oo sargooyii wuxuu ahaa اذكروا استراتيجيه لكل ايام عابده وحيمه فتد في لك, الأيام ستبدي لك يا مفاعيل فاصبر ما كنت مصاعيل اظن وياتي فضل ما كنت مصاعيل وياتي الاخبار مفاعيل اظن الاخبار تسمع أمرك وحوري ش شرف عبد اللطيف اللي هو يجري شو محمود حفيدة الله نسأل عنه أنا سألت مرقب أقول يا ما قافيه وعرس وكهاد لا بيت أول فيس وبرت فيس قافيه بنا إنت كهذا شعر على الفيس وحيث انشدت من 300 قاطية بقلبي من قول عميثة ف... من عرض الثلفي هذا ليس بيث من عرض الثلفي كلما انشدت من قاطية بيتا آه... بيتا بيانترية قال لي انه اللي هو, هي هي هو حتى انشدت من 300 قاطية بقل مرغا هيه معنى زبن اي كرمية بقلبي يعني بيتهم بقلبهم جردهم وظائر فقال إلي بوحوري صلى الله عليه وسلم كاد وحدوده وإلي يسلمين إسلامه وأنه حدود وذيء ويطمان خطوه وإسلامه مقدوده فقال حدثنا إسرائيل المصالف الجاريق وعليم الحجرين والمعنى واحد معنون ومثلية قراحة إلعين حدثنا عبد الرحمن أبي صلى الله عليه وسلم عن الشام من حروة عن عائشة قارب الحديثة الله صلى الله عليه وسلم يضعوا ويضعوا خيدة دية لحصام النصابة والدخجر من بره من بره في المسجد مسجد الحديثة من بره كرسي وكفه ريسه أيه مسجد مسجد الحديثة يقوم عليه السنساء قائمه سوى وثانا يفاخر مركبه وكفه انطمه عن رسول الله رسولك حديث صلى الله عليه وسلم وقال انت اللحظ له قوي وقفه عنه ورسولك صلى الله عليه وسلمه كو اماميه وقال وحوري وناصح وقل بساعة على رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام ان لا اله الا هو ايد وحك وحفظ الروح ما يناط الله, الله عليه وسلم كذلك الحاكم أبو عبد الله الذي يسابر في المسلح على الشيخ عبد داود في سننه أحمد في المسلح به الشيخ ودانا في السلسلة الصحيحة بعد ما جاء الحكومة في كلام رسول الله يرسولك للقيسة الله عليه وسلم في الصمغي سودية معويسنك قال الله عويسنك ينقص الله عليه السلام في كوري فيسن الحديث مرقل حين قلت لنا إن شاء الله عبد ديرو سيكبر واذ وليه سنه كفان بدن ان شاء الله تعالى وبه قال حدثنا حسن صباح البنزار قال حدثنا منذر قال حدثنا ابو عقيل الثقفي عبد الله بن عبد البليله يا عم جارد قاسم عن شعبي ومجالد بن سعيد عن شعبي وعامر بن عن مصروق من عن عائشه رضي الله عنها حديث رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم haddaba dadso la rusul rusul la washay ka islo walay salaad ka taa leedhiye aad ay nadeen waxaanan misaa udu mar fiisiga sheekay hadii soo koob goor xumo u soo yinka ay iska sheekada ay hawlahaas way isdiciyeen marqan dadkii xumo mar qadduu aanayki baa waxashada iyo xogoodu taadeen aajisoon aro waxa uu hadhay sanad oo kacdo xogoyowar xalnaa sidana dad ay galay وكا شاكان من جل إسقاش البروية أصحابين الأوائل إنك تطلع شايف شاكر حير يا ولعاص ومنذوجل وايح أستغفر الله يا نوح عصام دواء عيد ولا وايح حبتة رصلي الله عليه سال الله أيا شيء يسافر نجات الليلة كنادلهم مثال ودم الرقيس برشة في حديثهم سأكو فقال ما وش في سليم فقال مراعات هؤلاء منهن يا أبو واحد ملهيز واحد واحد انتهي أصل كه لما قالوا شكب عن العشاء صمة لو سألوا كلايف يجري أن لا مقبل والحديث ده على صمة لكن شكبو حبي أصل الله العهدات منك مثلا انت على العنسة والنسة ودور حنسة مركفو تبغوا شايف ila marxida bartii galiyey waxaan kuugu loowaday ma aha in murka saxow iyo meel lagu duubo islaam taa kale ka dadu sharxeeyay isooona lagu taa waxa dadku dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka dadka أما الحديث حديث غصابة حديث, الخرافة. حديث الخرافة إنه خرافة حديث خرافة وكذا إنه وصوا خرافات هنا وحصوا خرافات هما أنا واحد رويه في كل عو هو واحد ودار عليه خرافة بمدارته فقال إن سألوا الحوراء التلميذ المجري لما خرافته خرافة واحد عليهم ان خرافته خرافته كان وصوا هذا جل نimbus واحد أو نimbus أدرى تبي وقبائل فديه ورا بدا شبيدا ريع درونا بدا عبدا قبائل فديه ورا بدا شبيداين اثروا حاقه صارت كالجلد جنب قفاشو قاتاي فما كسو كنا يا لسين دحدودي قردي جسمك دهر سنل ثم ردوا من الانس انس سوو اريم وكانوا جاء يحدثوا تيوشاك يا ناس بس فقال لا سب وحيري حديث قراثك عاو ويحي وحل عرصت على اللقاء قنبه وقراث إلهي ما سيح حديثه كله إلا واحدة صوره في مسنده وحديث بعثه أخصيا كون جان المسوعي كاس السب وحيري ليس بالقوي سلم حذر عصيره في تغريره إنه كثير من في البداية والنهاية, والنهاية, والنهاية يعي من هو وهو من غرائب الحديث حديث تغريره كبيري وفيه مكارة ونقرر القدس والمجال المساعدين والكهر اللي عنوض الشيء والبنى في السلسلة الضعيف والموضوع والسنة السيئة في الامة وخورها لي لكن ليش عقوبة حديث كايثة طوى حاجة سبسة اضراء القناة حديث مزرع لنجل ودلية حديث مزرع وضيه قام اضراء الفاضل وينجل السياقنا ان شاء الله الفاضل والفاضل العلم الالبية حول عباها اه اه اه اه شاء الله فاني جاء اه اه waa de faneeyan ashyaar ta aranta weeyo midna wadash bulodnaamiye tul ajab ko kale ka bulodnaamiye tul aranko kale baana saaca ko kale ee allahumustaan waxa weeyaan waxaa la qaatsa 10 ko kale bas عندما تقول لكل إمام فأيضا أبنى سأبنى واي حاندا سأبنى أيضا سؤال مبرك وبيق على حدثنا عن ابن الجفرين قال أبنى أخبرنا إيسى بن يونس عن إيسى بن عروة عن فيه ولاتي عبد الله بن عروة وكور علي عن رضي الله عنها قال بوحيثري جلسة بوحيثة 11 كمراة في فتعاقدنا وكلبنا، وتعاقدنا كل شيء، ألا يكتنئ نقرن من أخبار أزواجهم؟ يروه من كورة يرجع قله، والكورة إن نقرن شيئاً وحده، ما أقول لك يوم كن كن كن كن فقالت الأولى مرقاس في رضغاتها، فقالت الأولى ترى وحيتي جوديا من كيد لحم جملا عور مرقس حاويان فيه كرويان رأس أوي أول ما تنح على رأس الجبل بور مريحان صارا ورطاص وعر أرك لا سهل من سهل ضاع أو فيك قال فور ولا صميم من الشمس ماها oo faa'inta kalsoorto olho baadaba. Cine kooda waxay sidii waxaanu min ceyga. Hadaf isticdaal ayaysadayaan. Subaxayta bisar badhu xilidan idaysanayaan. Waxay sidoo waa awr hinkiyo kale. Awrkaasina waa weyg. Buur malxeed buusaarayahay wadagoolidaha nabar karayo wada deeq waxaana tawaydnimada isoo xaq u yeelayshay waydiiyaha dilaashka ee xidbaatama la booqsan. oo wadimo la qasaya fuul karno sidoo kale soo qaadan galayso waxaan dabaaduma laan la mahayoo mid shini soo buurta inta la isku dhibo oo la xufnaadiyo سيقول خير في منك أيضا اوه بنا عمرك ايضا يا يا لا يعكولت على رأس جبالي وحطوة حوالك ايلا بح بمعنى وكبراني متكبر اثقاب قالوا يا بلا بح بالجبيسة اثقلوا كورسو قالوا عيسى وانت على راس الجبال وعد ابد لا سهل فير... لا سهل وحاولا سيرتقى بما ما اخلاق دي ساقن اخلاق دي ساقن وان اخلاق الحويا ولو ان تبدو لا سهل سيرتقى ودنيس كسهلن ولو اقوى كره ما in ka waqta qoray sabino faynta qalo minde nasig dadano ugu sabra qiyaasadiisa iyo qalxoodiisa lama maan. Waa in samayay wad matay ka hor too akhbaro dalcel oo waxna sabayna way jiray saddex daqiiqo sanad bay jiray adana wax weyn oo naf lahayn. yaa إلا كيدك كله عظيم باليري فودي من البعيد شيطان جبلي ثانو وحالي إن كيدك شيطاني كان بعيد باليري ترقون في سواحش اللي تويه أديلة خص للمرق على سويه واي إلى نوصل إليه كسره في وديات لعرينا من كيدو لحم الجبرين و, و... أورجين في كوك الغت موجة إنت الحكاية وطعمه لي يا مفع المليار انا اوو خيلي في هذه الوضع على رأس الجوارب قربك حيزه صغيره هو ويان وعرو ابو فاسه ولاته ودا واحد ويا. لا سهل من سيرتقى من سهل من سهل مهسهله ما ابو فاسه دله قوله ما نان ما هو اخلاقنا ما اخذ ولا ثمين فينثقل مش او أهالى شو بدر عتناه ما أنت حكى وحاي بورت يا لا أبي بى لك إله كلام يسونا سايكان ضحى لا أبص مصاصة يا خضر ورقيس معايا اللي أخافه حكبقي يا إلا هذا من حركتين ما وحوىين حركتين عين في سلام إلا أكلوا ودان شجرة أكلوا وشجرة الجر وانتي سويه وجزر وانتي سويه يا عيد يوم من كله واحد مش شجرة ماي وهاي حكبقي يا ريت سلي حبي أمرك وحوىين الشجر إن وردي كانوا فاض لو كان سيد واحد انت ليرح تفسير قول حويه ان سقيت اياته في سيره ال تيو لا آآ آآ ان لا خلره هذا هو حل انيا ورتيسا وبما لا وحا ويان شيئليس واش كاء قديره كوضع ايو صلوات معناها صلوات ما إذا كلفت سلطة القناصة، وهذا الرجل حديث الله عز وجل يخاف أن لا يدره هذا، الله عز وجل في معناه في رجل القناصة، من كلفت سلطة رجاله في معناه وحلاهم تزايون نطنو أن لا دره إلى خش كلاطين أن لا دره إلى خش كلاطين نغلط واي أو أنك عصنا يا دوحة ويان حبي سلي الأمر ذر هذا حضان سيرش عيسى إله إفراء الكفجو أيه القبيلة أنا أقولي على الله لا ما زوجان من كي لا أبص ما صار لي خبر وردي سني أنا وأقنص أنك عصنا يا نادر يا كتير وردي زحمة إن الطروادة شعر الطروادة شعر يا الجلوين aan qolonaan kara in aan ka soo saariyo in adeerow in aan ka fado in kudo hadaan sheego akur waan ashonnaga hada waxa ku qofku inuu hadu dheer yahay uma daynaa ugu dheer ee aadana waxa weya bilaan nafciye bilaab qanka oo iska dheen yahay nafci iyo wax tarme waqtanno jidnimu soo saadaya ala asanna ku waa mid dheer oo dadka wa ila suta bana من allah wa la ila laa maadibatir ya hasee wadaha hadha mo xeelisi xeeboo koorahay hadiya na musamade de waxa weeyaan wa xiluna minna waan laahay filana إن قصر عليه صلى الله عليه وسلم زوج يعني أن الكير العسمة قوها من الآيبير إن أبغضاها الله ضوضها لليترية ويصدها سنة وعلى الله ولا تدروها كالمعلقة سليم وراء وتعالى يقول ولن لها إذا ولم تستطيعوا أن تأجلوا بين نساء وليو حرصهم ولا تميل كل الميل فتدروها المعلقة كل الدور قنا بيعدها لأسهم يشير مأوز يخرشين أحاولي اللاكين oo hakuba dalashini adan dalashayna waqalbiga deeyaa qalbiga kullay qofku waxa weey labada qof uga sii karno Soomaaliyeenku bulaha xariir weeyaan waaye oo bixso waxa maashado ku galayso moodo waxa qadashay dhindeefto khayaa awada أصلنا الله <سؤال> نحن والله <سؤال> تعالى. بعد ما لما ما لما ما يقولوا إيش عنهم روحوا ما بعد قالوا. يا أنا كذي. عينا أنماجو حمتها جنب نحى كتاب لكن أنماجو الدليل كتير يعني إنه ننكر الدلالة على a mooto sabu'da adalaada afda caadii isuuduu muufaa xidhaaduu saalba duudiyaya haajis ka miido ka waqta waala la soo gurshiyo iyada oo galaatay miisada qasayil ma yelaa galaatay haddii ayuu galaatay buu yiri mu'aqliilabu yiri miisada cadaaladnya in in hadaa baa wi saw kale noo wati ya amarka ku gelaan si marku na qabay ga waxa weeyaan waalo baa noqonaysii adey tar yasiiduba duu wax kale fakaro soo yeedi bad ولكن موقع شئ نجوج هذا الشأن أنا أقول لي حالنا راح يحاول ين تواصلت بعده كده ويجي ليش مع الأقل على كل حال صنوح الكون الأمي سارق عيني النساء أيها الفرمان بين واحد ما هو على واحد جواري من مليو بشارا ماك حصل منا منا ناد منا لما يجي من كيد كل ليلة تهامة وهيل فيها موكه ولا مخافة ولا مخافة الله ولا أصام الله جا منا عادي من سوي ثاني شيء. يا كان يلي عدمة جزء صحي هذا رأسي. هذا هو النجح. كليني تهامة سهامت تهامة وحليل عصير صلاة. تهامة وحليل قلة. ومشية مدينيه غيره لئي وظنت أصله لدها. ما رقت تهامة. هذيل كده وهذيل بجمعون معه كلين معه وهذيل إحنا عارضه وصعوية noon khonnay gelso chocolate iyo islaani hado nimba ay cudurka saxayaan waa ma la waydiir karno ma ah ee waa nin qabo weeyti waa nin xad dhaafan ka yahay walaa maxaa أه... أستاذ وبركات صحابه يقول أنه عاد السلام لكن عاولي وعينا تابعه أمان تكون حل إيراتي أمان تكون بريد وشيخ قاتل خامسة حيث جوزي من كيب صوت للفهيد دواهرام عد رايشان قاتلوا قرية صوت لواهرام عد رايشان حرام عد رايشان أيوان قاتل وإن خير جاءتون الزحان يا ولا يسأل مول ولا يسأل مويدي عما عهد قرن وخل ودا تغتري كما ذلك waxay ku tilmaamaysaa min kale hubda badni oo xaran cabdu wuu hubda هل ما في صروي في دبي يه؟ قل لي سنة كم وراح يح. لا لا كم مرة بحريتي؟ وان اللي بحريتي أو جنسي أنا. فلاس برقو جلو؟ وان ولا يسأل عما عيد waa maxay fiiray kulli doonay in in ku doonay xiri baa baaruu ila abdi xali ee in far xagaad maraysay in dhaqalkeedii si yaabtiisay koofiyaha qaatan yahay yaa u gudbi waxa la إذا عجبناك ولا تأيّروا قراءة ما، ما غني عولجت له، لكن لا أرد بدو يراني ثانية. على حياة رسول الله عيسى المسيح، الأول الله صوم مرضي من كيد. إن الله وحده الله صوم wa in sharil hadu abana istafa wa hayarasan oo sireeqd ugu dambaysu kaff baytiray wa yar tabaa hadu saarana iltafa يا تلائموا الصوت، آه تلائموا الصوت هذا، خو حتى إنك يوانين هم جري وين بيتلك، أحيانًا جو يحكي مثل لا، هو مص، أحيانًا عزيز يلاه، ويشوفوا بريال، فريال هو بس بيعش ربعه، سبع بعد الصوت دودة qaabtan hoos ka nagama soo galiyo bi macla marada nagama qaado si baahida loo qabuu wagaado waa oo guduudaynu guluu xana guluu weyn ay ku tilmaantay iyo wadiiba tan celeeniga oo deemin ma xabanin bay ku raaday waani aan dareen balay maado abuu salee guduudayta saga abaydo khamra ma قالت السادة قالت بركة اللي على البص لاهم الله قبض يباهي الله قبض ما شفناهم عنه وين قالت السادة عطيت ضمان وحجز دي كلاسيك أبو رحاب سير فرنسي أبو رحاب مزيرم بيطلع ورنه رح يورون غير ما كان يحاول ين بل هو البائع الصغير وكده رح ينقول وعيش البرق أصحابه يا أمي وإن مثل هدبة السوبي إذا درسته له كلام مواطع ما فهم معنى عماره حديث ما عنا بسم ويان. قالت السابع كيف ولي حسريك زوجيا من كيب وعليش ومعطيه شيكو قرق قراءة صلواته قال لي هلأ عاولي أقراب للباهرية وعليش ويا أول <سؤال> واحد على الصارق، ولا على كبرنا طرفين. وشكل قبله وسيقى شو؟ شكل كذي الزوقة اللي خلاه سيقى. تعال في السادة عطيته وحيته الزوجين كذا عيايا أو غيايا، عيايا غيايا وسمعنا. وعند بقرة سلاس. والله ما قلت كل مبقاءة ومشيح دمولان فهذا قال ابو حنو كل دائم عمر كثالله ورساله داو عمر بوية حنونا كما تقول بيسوي واذاو ايو رضو مراحة حنونا اوه فاعله سوى جيفاوه اعطيه حنو قرع ارادين ابو دخصيه قررين اوه جيفاوه اعطيه حنو كثى حنو بوية عيه. كل دائم له داو حاولنا بكرة نبدأ يسويه كل ده فيها كيف أنا أجلس وأحكي عن ما يصير شجك وخد دخل جاي يايا أو فلست يسوي كل الله يسوي يظهر يا ورواة المطقة على السدي على يا دخن خمره حخد عاليه دخنارك الموديع ما نوصل كده في نصري يا أما وسطه كل جميل كمان عاده تامل الحجات وفتيه يشيلوا القصي وانشوكو تبيزا عليه سويا مرة ويد دخنار نصري أو بالله كي وسط جميل وسطه والله waashirqaal amrun qadqabii dinayniyeyaan ay jamaal kulan la soo suuka dalabii labadii waxuu ku jeeday dakhrtiyey dadku suuka dalow madaxina ugu dakhri waftina ugu jeedin ma lauma إسلامتي سألنا معاملون كرين أو أسأل جماعي كرين أمان لك ديبستان كريم بكم حليا ولكن قوانين عن حوشها بابهم بيسرية وحوش يعطي عريقات كرين بيقانوية ديوبة حاجة العوال ساتب عظمكم عليها كسعوب قارت السامنة سيد سيارو حيسرين زوج يعني من كيغو أمصوا فاوشابو مصوا أرنمين وفاوشاب كيلو خلي واي وارغيخوا قلتوا له وأريخ الزر لين جيت الزر نتكلم إلى أرتيس يود جيس أو هو أرتيس أو كله يعني فالوين أضوقي أو يا مانيسايو ها وشي حكوا ضال حكوا ضال يا علماء البركود قوة نمرحص حوالي كلو أو معنا النحريس برا وهذا النحريس bi maana walim barka saxawayaan ee leh mu